أسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادلتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من بياركم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 وَوَاهِرٌ عَلَى اخْذَالِ قَوْمٍ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفات لا هن حل لهم ولا هم لهم وآتوهن مَآ أَنْفَقُوا۟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنفِقُوا۟ مَآ ءَاتَيْتُم بُنْفِقُونَ إِلَىٰٓ أَحِبَّتِكُمْ وَأَصَـٰحِبِكُمْ وَٱلْـمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَٱلَّذِينَ وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم سيء من أزواجكم الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهب تزواجهم فآتوا الذين ذهب تزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا يَعْنُكُ على أَنْ لا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقُوا وَلا يَشْهَقُوا وَلا يَزْنُوا وَلا يَقْتُلُوا أَوْلَادَهُمْ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ غُبَنَ أَيْدِيهِمْ ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبائعهم نستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا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 أزاغ الله قلوبهم والله لَا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسولياتي من بعد يسمه أحمد فلما جاء بم بالبينات طاروا هذا سحر مبين فمن ظلم ممن اكترى على الله الكذب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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا ونذلكم على تجارة تنجيكم من عذاب نليم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 وَيُذِيقُكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَ نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يا ايها الذين امنوا كونوا انصار لله كما قال انس بن مريم كما قال انس بن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصدحوا ظاهرين